اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبِلادِنَا وَبِلادِ الْمُسْلِمِينَ وَحَفِظْنَا مِمَّا نَخَافُ وَنَحْذَرُ فَأَنْتَ خَيْرُ حَافِظٍ فَأَنْتَ خَيْرُ حَافِظٍ فَأَنْتَ خَيْرُ حَافِظٍ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ